بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السابع والخمسون من التذكرة الفائدة السابعة ويحتمل أنه أراه إياها ليعلم خصة الدنيا في جنب ما أراه فيكون في الدنيا أزهد وفي شدائدها أصبر حتى يؤديه إلى الجنة فقد قيل حبذا محن تؤدي بصاحبها إلى الرخاء وبؤسا لنعم تردي بصاحبها إلى البلاء الفائدة الثامنة ويحتمل أن الله سبحانه وتعالى أراد أن لا يكون لأحد كرامة إلا يكون لسيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثلها. ولما كان لإدريس عليه السلام كرامة الدخول إلى الجنة قبل يوم القيامة أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك لصفيه ونجيه وحبيبه وأمينه على وحيه سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكرم وعظم وبجل ووقر قال ذلك جميعه الحافظ بن دحية رضي الله تبارك وتعالى عنه في كتاب الابتهاج في أحاديث المعراج باب منه وفي كلام جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى وذكر الزواجها وأنه لا يجوزها إلا من عنده جواز روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال حدثنا أنس بن مالك قال نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتلو هذه الآية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أين يكون الناس يوم القيامة يا جبريل قال يا محمد يكونون على أرض بيضاء لم يعمل عليها خطيئة قطة وتكون الجبال كالعهن المنفوش قال الصوف تذوب الجبال من مخافة جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى يا محمد إنه ليجاء بجهنم يوم القيامة تزف زف عليها سبعون زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك حتى تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقول لها يا جهنم تكلمي فتقول لا إله إلا الله وعزتك وعظمتك لأن تقمن اليوم ممن أكل رزقك وعبد غيرك لا يجوزني إلا من عنده جواز فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا جبريل ما الجواز يوم القيامة قال أبشر وبشر ألا من شهد أن لا اله إلا الله جهاز جسر جهنم قال فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحمد لله الذي جعل أمتي أهل لا اله إلا الله وخرجه الحافظ أبو محمد عبد الغني الحافظ من حديث سليمان بن عمرو يتيم أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إذا جمع الله الخلائق في صعيد واحد يوم القيامة اقبلت النار يركب بعضها بعضا وخزنتها يكفونها وهي تقول وعزة ربي لا تخلين بيني وبين ازواجي أولأ غشي من الناس عنق واحدا فيقولون من أزواجك فتقول كل جبار متكبر والعياذ بالله سبحانه وتعالى باب ما جاء أمن التسعة عشر خزنة جهنم قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليها تسعة عشر ابن مبارك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن رجل من بني تميم قال كنا عند أبي العوام فقرأ هذه الآية وما ادراك ما سقر الآية عليها تسعة عشر فقال ما تسعة عشر قال تسعة عشر ألف ملك أو قال 19 ألف ملك قال أو 19 ملك أو يمكن أن تكون فقال ما 19 قال 19 ألف ملك أو 19 ملك قال أو 19 ملك قلت لا بل 19 ملك قال وأنها تعلم ذلك فقلت لقول الله عز وجل وما جعلنا عدتهم إلا في اثنتين للذين كفروا قال صدقت هم تسعة عشر ملكا بيدي كل ملك منهم مزربة لها شعبتان فيضرب الضربة فيهوي بها سبعين ألف خريف وخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله قال قال ناس من اليهود لأناس من أشحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هل يعلم نبيكم عدة خزانة جهنم قالوا لا ندري حتى نسأله فجاء رجل إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا محمد غلب أصحابك اليوم فقال وبماذا غلبوا قبل المتابعه في الحاشية واحد موضوع قال الهيثمي في المجمع ورواه الطبراني في الأوسط وفيه جرير بن أيوب فيه جرير بن أيوب اليماني متروك وذكره عبد الرزاق في تفسيره موقوفة وابن المبارك في زوائد الزهد اثنان ضعيف أبو يعلى قال الهيثمي في المجمع رواه أبو يعلى وقال رجاله ثقات وثقوا إلا ابن إسحاق مدلس متابع فقال وبماذا غلبوا قال سألهم اليهود هل يعلم نبيكم عدد خزانة جهنم قال فماذا قالوا قالوا, قال قالوا لا ندري حتى نسأل نبينا قال لا يغلب قوم سألوا عما لا يعلمون فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا لكنهم سألوا نبيهم فقالوا أرنا الله جهره علي بأعداء الله إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمك إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمك فلما جاءوا قالوا يا أبا القاسم كم عدد خزانة جهنم قال هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة تسعة قالوا نعم قال لهم النبي قال لهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما تربة الجنة قال فسكتوا ثم قالوا خبز يا أبا القاسم فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخبز من الدرمك قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث خالد عن الشعبي عن جابر باب ما جاء في سعة جهنم وعظم سرادقها وبيان قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرونين قال الله سبحانه تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ابن المبارك قال أخبرنا عن بسة بن سعيد عن حبيب بن أبي عميرة عن مجاهد قال قال ابن عباس أتدري ما سعت جهنم قال قلت لا قال أجل والله ما تدري أن بين شحمه أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفة تجري منها أودية القيح والدم قلت لها أنهار قال لا بل أودية ثم قال أتدري ما سعة جسر جهنم قلت لا قال قلت أجل حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن قوله سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قلت فإن الناس يومئذ قال على جسر جهنم والعياذ الله سبحانه وتعالى خرجه الترمذي وصححه وقد تقدم وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لسرادق النار أو لسرادق النار أربع جدر كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة ذكره ابن المبارك وخرجه الترمذي أيضا وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى وذكر ابن المبارك قال حدثنا محمد بن بشار عن قتاده وإذا ألقوا منها مكانا ضيق مقرونين قال ذكر لنا أو ذكر لنا أن عبد الله كان يقول إن جهنم تضيق على الكافر كتضييق أو كتضيق الزج على الرمح وذكره الثعلبي والقشيري عن ابن عباس في الحاشية واحد ضعيف الترمذي فيه مجالد ليس بالقوي كما في التقريب اثنان صحيح الترمذي وقال حسن صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد الثلاثة ضعيف ابن المبارك في زوائد الزهد الأربعة ضعيف أبو داود في سنده بشير بن مسلم مجهول انظر كشف الخفاء وابن عبد البر في التمهيد متابع باب ما جاء أن جهنم في الأرض وأن البحر طبقتها روى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال لا يركب البحر إلا رجل غاز أو حاج أو معتمر فإن تحت البحر نارا ذكره أبو عمر وضعفه وقال عبد الله بن عمر ولا يتوضا بماء البحر لأنه طبق جهنم ذكره أبو عمر أيضا وضعفه وفي تفسير سورة قاف عن وهب بن منبه قبل المتابعة وعيد وقال عبد الله بن عمر ولا يتوضأ بماء البحر لأنه طبق جهنم أو كما قال ذكره أبو عمر أيضا وضعفه وفي تفسير سورة قاف عوه بن منبه قال أشرف ذو القرنين على جبل قاف فرأى تحته جبالا صغارا فقال له ما أنت قال انا قاف قال فما هذه الجبال حولك قال هي عروقي وما من مدينة إلا وفيها عرق من عروقي فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يزلزل تلال الأرض أمرني فحركت عرقي ذلك فتزلزلت تلك الأرض فقال له يا قاف أخبرني بشيء من عظمة الله قال إن شأن ربنا لعظيم تقصر دونه الأوهام قال بأدنى ما يوصف منها قال إن وراء أرض مسيرة إن وراء أرض مسيرة خمسمائة عام في خمسمائة عام من جبال ثلج يحطم بعضها بعضا لولا هي لحترقت من حر جهنم وذكر الخبر قال الشيخ المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على أن جهنم على وجه الأرض والله سبحانه وتعالى أعلم بموضعها وإن هي من الأرض قال عيد. باب ما جاء في قوله سبحانه وتعالى وإذا البحار سجرت وما جاء أن الشمس والقمر يقذفان في النار قال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى وإذا البحار سجرت قال فصارت نارا وذكر ابن وهب عن عطاء بن يسار أنه تلا هذه الآية وجمع الشمس والقمر قال يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار فتكون, فتكون نار الله الكبرى أو فتكون نار الله الكبرى أو كما قال وخرج أبو داود الطيالسي في مسنده يزيد الرقاشي عن أناس يرفعه إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار وروي عن كعب الأحبار أنه قال يجاء بالشمس والقمر كأنهما ثوران عقيران فيقذفان في النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد صحيح لغيره أبو داود الطيالسي في سنده يزيد الرقاشي ضعيف وجاء في المجمع فيه ضعفاء قد وثقوا وللحديث عند البخاري شاهد يرويه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى يقوى به به الحديث أو يقوي به الحديث فصل قلت هذه الرواية ثوران بالثاء المثلثة وإنما يجمعان في جهنم لأنهما قد عبدا من دون الله ولا تكون النار عذابا لهما لأنهما جماد وإنما يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرتهم هكذا قال بعض أهل العلم وقال ابن قسي صاحب خلع النعلين يعلم أن الشمس والقمر ثوران مكوران في نار جهنم على شبه هذا التكوير فنهار سعير وليل زمهرير والدار دار قائمة لا فرق بينها وبين هذين في حركة التسيار والتدوار ومدار فلكي الليل والنهار إلا أن تلك خالية من رحمة الله ومع هذه رحمة واحدة من رحمة الله سبحانه وتعالى وعن الشمس والقمر يكون سواد الدار ولهيب, ولهيب ظاهر النار وهما من أشد الغضب لله سبحانه وتعالى بما عايناه من عصيان العاصين وفسق الفاسقين إذ لا يكاد يغيب عنهما عين ولا تخفى عنهما خائنة عين فإنه لا يبصر أحد إلا, لا يبصر أحد إلا بنورهما ولا يدرك إلا بضوئهما ولو كانا خلف حجاب من الغيب الليلي أو وراء ستر من الغيم اليومي فإن الضوء الباقي على البسيطة في ظل الأرض ضوءها والنور نورهما ومع ما هما عليه من الغضب لله سبحانه وتعالى فإنه لم يشتد غضبهما إلا من حيث نزع لجام الرحمة عنهما وقبض الضياء وقبض اللين والرافه منهما وكذلك عن كل ظاهر من الحياة الدنيا في قبض الرحمة المستردة من هذه الدار إلى دار الحيوان والأنوار قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن لله مئة رحمة نزل منها واحدة إلى الأرض فيها تتعاطف البهائم ويتراحم الخلق وتتواصل الأرحام فإذا كان يوم القيامة قبض الله هذه الرحمة وردها إلى التسعة والتسعين وأكملها مئة كما كانت ثم جعل المئة كلها رحمة للمؤمنين وخلت دار العذاب ومن فيها من الفاسقين من رحمة رب العالمين فبالزوال هذه الرحمة زال ما كان فيه القمر من رطوبة وأنوار ولم يبق إلا ظلمته وزمهرير وبالزوالها زال ما كان بالشمس زال ما كان بالشمس من وضح وإشراق ولم يبق فرط ولم يبق الا فرط سواد واحتراق وبما كان به قبل وبما كان به من قبل من الصفة الرحمانيه كان امهالهما للعاصين وإبقاؤهما على القوم الفاسقين وهي زمام الامساك ولجام المنع عن التدمير والإهلاك وهي سنة الله تعالى في الإبقاء إلى الأوقات إلى الأوقات والإمهال إلى الآجال إلى أي شاء غير ذلك فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه لا إله إلا هو سبحانه في الحاشية واحد صحيح مسلم والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وقد روا عكرمة عن ابن عباس تكذيب كعب الأحبار في قوله وقال هذه يهودية يريد إدخالها في الإسلام والله أكرم وأجل من أن يعذب, من أن يعذب على طاعته ألم تر إلى قوله سبحانه وتعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين يعني دؤوبهما في طاعته أو دؤوبهما في طاعته فكيف يعذب, يعذب عبدين أثنى الله عليهما أنهما دائبان في خدمته وطاعته ثم حدث عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تعالى لما أبرم خلقه إحكاما ولم يبقى غير آدم خلق شمسا وقمرا من نور عرشه الحديث وفي آخره فإذا قامت الساعة وقد الله في أهل الدارين وميز أهل الجنة والنار ولم يدخلوها بعد أن يدعو الله بالشمس والقمر, يدعو الله بالشمس والقمر يجاء بهما أسودين مكورين قد وقفا في الزلزال لأن فرائصهما ترعد من أهوال ذلك اليوم من مخافة الرحمن تبارك وتعالى فإذا كان فإذا كان حيال العرض خروا ساجدين لله سبحانه وتعالى فيقولان إلهنا قد علمت طاعتنا لك ودؤوبنا في طاعتك وسرعتنا للمضي في أمرك في أيام الدنيا فلا تعذبنا بعبادة المشركين ايانا فيقول الله تعالى صدق ما إني قد قضيت على نفسي أني أبدي وأعيد قضيت على نفسي أني أبدي وأعيد إني معيدكم إلى ما بداتكما منه فارجعا إلى ما خلقتكما منه فيقولان ربنا مما خلقتنا فيقول خلقتكما من نور عرشي فرجعاه إليه فيلتمع من كل واحد منهما برقه تكاد تخطف الأبصار نورا فيختلطان بنور العرش فذلك قوله سبحانه وتعالى إنه هو يبدئ ويعيد ذكره الثعلبي في كتاب العرائس له الله سبحانه وتعالى اعلم باب ما جاء في صفة جهنم والعياذ بالله تعالى وحرها وشدة عذابها والعياذ بالله سبحانه وتعالى التنملي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أوقد على النار ألف سنة حتى حمرت ثم أوقد عليها ألف حتى بيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمه قال أبو عيسى وحديث أبيه هريرة في هذا الباب موقوف أصح ولا أعلم أحدا رفعه غير يحيى بن أبي بكير عن أبي شريك ابن المبارك عن أبي هريره قال إن النار أوقدت الف سنة فبيضت ثم أوقدت ألف سنة فحمرت ثم أوقدت ألف سنة فسودت فهي مظلمة كسواد الليل مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه عن أبيه هريرة أنه قال ترونها كناركم هي أشد سوادا من القار والقار هو الزفت. ابن المبارك قال قال أخبرنا سفيان عن سليمان بن أبي ضبيان عن سلمان قال النار سوداء لا يضيء لهبها ولا جمرها ثم قرأ كلما أراد أي يخرج منها من غم من أعيد فيها في الحاشية واحد موضوع أبو الشيخ في العظمة اثنان صحيح الترمذي وقال المنقوف صح ثلاثا صحيح صحيح الموقوف ابن المبارك في زوائد الزهد أربعة صحيح مالك خمسة خبر صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد مالك وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ناركم التي توقدون جزء من سبعين جزء من نار جهنم قالوا يا رسول الله وإن كانت لكافية قال فإنها فضلت بتسعة وستين جزءا أخرجه مسلم وزاد كلها مثل حرها ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ولولا أنها أطفئت بالماء مروتين ما كان لأحدهم ما كان لأحدهم فيها منفعة وفي خبر آخر عن ابن, عباس عن ابن عباس وهذه النار التي ضربت بماء البحر سبع مرات ولولا ذلك من تفع, من تفع بها ذكره أبو عمر رحمه الله تعالى وقال عبد الله بن مسعود ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم ولولا أنه ضرب بها البحر عشر مرات من تفعتم منها بشيء ونسئل ابن عباس عن نار الدنيا مما خلقت قال من نار جهنم غير انها أطفئت بالماء سبعين مرة ولولا ذلك ما قربت لأنها من نار جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى مسلم عن أنس بن مالك من قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار فيصبغ في النار صبغه ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط وعيد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقول اغمسوه في النار غمسه فيغمس فيها ثم يخرج أعيد من حديث مسلم أعيد حديث مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مروا بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب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 أخرجه ابن ماجة أيضا من حديث محمد بن إسحاق عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقول غمسوه في النار غمسة فيغمس فيها ثم يخرج فيقال له أي فلان هل, فيقال له أي فلان هل أصابك نعيم قط فيقول لا ما أصابني نائم قط ويؤتى بأشد المؤمنين ضر وبلاء فيقال اغمسوه في الجنة فيغمس غمسة ثم يخرج فيقال له أي فلان هل أصابك ضر قط أو بلاء فيقول ما أصابني ضر قط ولا بلاء وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال حدثنا عن بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو أن, جهنمي لو أن جهنميا من أهل جهنم أخرج كفه إلى أهل الدنيا حتى يبصروها لأحرقت الدنيا من حرها ولو أن خازنا من خزنة جهنم أخرج إلى أهل الدنيا حتى يبصروه لمات تأهل الدنيا حين يبصرونه من غضب الله سبحانه وتعالى. لما أتى أهل الدنيا حين يبصرونه من غضب الله تعالى. في الحاشية واحد صحيح مالك اثنان صحيح مسلم ثلاثة صحيح ابن ماجه وفي مجمع الزوائد اسناده صحيح أربعة خبر صحيح ابن عبد البر في التمهيد خمسة صحيح مسلم ستة صحيح ابن ماجه سبعة في الحديث ابن هدبة متهما بالكذب والحديث لم نقف عليه واغلب الظن عندنا أنه موضوع وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملوا إخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين